Bismilláhi r-Rahmani ساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهلكم حمل حملا وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس وما هم بسكرة وترن الناس سكرة وما هم بسكرة.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 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّ. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا powie فإ إن علاقتِ ثم من مضتِ مخلقةٌ وغير مخلقةٍ لنبين ذلك. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَذَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ومنكم min kum min urad ila arzalil ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تذت وربت فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هَطْلًا تَنَزَّلَتْ وَأَنْبَتَتْ وَأَخْضَرَّتْهُ مِنْ كُلِّ زَخْرُفٍ الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدير <تصفيق> وأن أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا بغير علم ولا هدى ولا كتاب فيه ليضل عن سبيل الله له في ذلك bima قدمت yedäke وأن الله ليس بظلة وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير طمأن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الخاسران المؤمنين لا بسلمة ولا ولا إن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أَلَيْ يَصْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَنْدُدْ بِسَبَبٍ فَلْيَنْدُدْ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَاءِ ثم ليقطع فلينظر ثُمَّ ليقطع فلينظر هَلْ يذهبن كيده وكذلك أنزلناه آيات بينات وأنت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله ألم تر أن الله يسجد لهما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والش. الشجر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ صدق